ൂർ ഫുംർജ്യയിൽ ബസറ കറൈനിൽ ബസറു ഹി ഔസി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 ിഹ സമിഷു കുൽക്കിയ ഫൗജ സുഖനുഹ അലമ്യ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الذي كُنتُم بِهِ تدعون قُلْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ومن معي أَوْ رَحِمَنَا فمن يجير الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ